لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم ورضي بهم خداما قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما يتلذدون بذكره في ونهارهم لا يفترون صياما فسيفرحون, فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما وسيغنمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان مكانا وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلام هذا طريقهم هذا طريقهم فأين السالكون؟ وهذا وصفهم فأين المشمرون